لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لك دعونا إن لنا لأدعى إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم سألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعزيهم قالوا بعزت في العون إن لناحن الغالبون فألقا موسى عصاه فإذا هي تلقى ما يأفكون فأُلقي السحرة ساددين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم إنه لكبيركم الذي تعلمون. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أطلبنكم مدمعين قالوا لا ضير إما إلى ربنا هم مقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا لنا فأرسل فرعون في المدائن حاطين إن هؤلاء شرذمت قليلون فإنهم لنا لغائضون وإن لا جميع حاضرون فأخرجناهم من جناته وعيونه وكنوزه ومقاهٍ دعوهم مشرقين